Bismillah, Rahmanir Rahman. Læge, og konstant med Balad have den ballade. Hvad لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدَ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ يَرَهُ أَحَدًا Alam Alem nejjal له عينين 2. 3. ولسانا وشفتين 3. 4. أدراك من العقبة فكر رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما زامقربة أو مسكينا زامتربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة